بوك تو سبتين دسمت كوتكو ويدزيت وجوب عملي شيء وجوب عمل شيء ويدزيت يجب يلزم يجب يلزم من يانسو تفاستل يجب أن أرسل المكتوب يجب أن أرسل المكتوب من ياسمكسى بارو يسنيتس يجب أن أدفع للفندق يجب أن أدفع للفندق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 يجب أن تكون دقيقا في الموااهيد سبود دلة يجب أن يعبي التنك يجب أن يعب التنكة صل مشية يجب أن يصلح السيارة يجب أن يصلح السيارة Viņam jānomazgā mašīna. Ježibu, an jūgsīlēs sejārā. Ježib, an jūgsīlēs sejārā. Viņai jāie pērkas. Ježibu, aleyhā, an tātasāvāk. Ježib, aleyhā, an tātasāvāk. Viņai jāuzkopī dzīvoklis. يجب عليها أن تنظف الشقة يجب عليها أن تنظف الشقة ويجب عليها أن تغسل الغسيل يجب عليها أن تغسل الغسيل ممستوليت ياييت اوسكولو يجب أن اذهب فورا إلى المدرسة يجب أن نذهب فوراً إلى المدرسة. مستوليت يايد أداررب يجب أن نذهب فورا إلى الشغل يجب أن نذهب فوراً إلى الشغل ممسستوليت يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب يجب أن نذهب فوراً. Jums jāgaida autobus. Ježibu entantadiru elbas. Ježibu entantadiru elbas. Jums jāgaida vilciens. elkitar. Jums jāgaida taksometrs. يجب أن تنتظر التاكسي يجب أن تنتظر التاكسي